إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لَكُمْ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين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 وَمَا جَعَلَهُ je bilo, ko je بِهِ ko وَمَن bilo, ko مِنْ bilo, اذَا يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُطَهِّرُكُم بِهِ وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ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 إنِن تَسَفْتِحُ فَقَد جَ أَكُمُ الْ الفَتح وَإِن تَتَهُ فَهُوَ خَيير لَكُمْ وَإِنْ تَعودُ نَعدَ وَلًَا تُعْنيَعَكُم فِيأَتُكُمْ شَيئ وَلَو كَثَُت وَأَن اللهَّه مَعَ المُؤْمِنين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 ان شَرَّ الدَّوَانِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ Ja, juhad le vina, e men ustaġibu lille, hiwa lirrasuli, ideda kum li meju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 Ya meni, ljudki inhati, لا zaležila Youskej! Tjorni, dieje je umina lahki lahkojensko desal. Tjerni, dajelj, dajelcake Če naši stepfenja. Zal.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 وإذا تتلى عَلَيْهِمْ آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم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 وَمَا لهُم أَلَّ يُعَذِّبَهُم اللهَّهُ وَهُمْ يَصُدّونَ عَن الْ المَسْجددِ الْحَرَامِ وَمَا كانَوا أَوْلِيَأَ إن أَْلَاءُهُ إِلَّ المُتَّكُونَ وَلَ أَكثَرَهُم لاَا يَعلَمُ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَن سبيل الله فَسَيُم فِقُونَهَاثُ م تَكُ عَلَيْهِم حَصرَةَ ثَُّ يُغْلَبُون وََّذينَ كَفَرُون إلَ جَهَنَّ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 قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَد سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَد مَّضَتِ السَّنَةُ الْأُولَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ da je Allah بِمَا zelo zgodnete. Zdravljeni, da je Allah zelo zgodnete. Zdravljeni, da je Allah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 Ida l-kitum fiqetem, fetbutu, zadgur ullaha katiro l-allekum tufli xun. Ulaha ura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 وَإِذْ زَيَّنَ neca presten prav. so kar obžava, nad mordek za o звонim, � b verwam تَرَاءَتِ paid. so hadstno je dapo vidi rakiče do liter ارا ما لا ترون وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف إذ يَكُونُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْبَاءُ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الدَّارِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عزيز حكيم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 وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّكُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَنْ على عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سبقوا In ne humle, jo, Jezus. Ujajdu lehum, mester, koatum, wa koatum, jo, mirri belt il-khojini tur, hibuna, dihi, adu, Allahi, min duni, him, ujajdu, min duni, him, let, alamune, hum, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين مِنْكُمْ يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين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 والله غفور الرحيم وان يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladhina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 Wallahina, a manu, a ġarru, a ġarru, hi wallahina, a